اولائك هم الكافرون حقا واعددنا للكافرين عذابا مهينا والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف ياتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الختاب أن تنزل عليهم مِنَ من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا, فقالوا أرن الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل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 وَكَفَأَبِاللَّهِ شَهِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ظَلُّوا ظَلَالاً بَعِيداً إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُن اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَحْضِيَهُمْ طَرِيقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم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 وَأَمَّنَ الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَةً وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَجْدُونَ لَهُم مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا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 وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهم السلسان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين